الله الرحمن الرحيم تبت يد أبي الهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصر نارا ذاتها حمالة الحطر في جيدها حبل من مسلك